اهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار احضر جانك يا بشار اكنيزي وجامع متحدين ولمحبي عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن إلا بشار هز الكون وما بينهزوا يا ربي من عندك عز الجيش السوري هالمغوار سوريا رشالة فرسان لما بتنزل ع الميدان اللي بتحرير الشول براهيم هانانو والسلطان باشا بزمانو شعل فرنسا بالنار فرنساك يا باشا والشيخ صالح بجباله هاد الثوره برجاله وحافظ وصفا الحرية بحروف الأبشادية سريان وفينيقية غير سوريا ما منختار نحن جالك يا بشار قولوا بالصوت العالي بدنا نصون الرسالة للغالي وابن الغالي وبالروح منفدي بشار نحن جالك يا بشار الشعب السوري بالساحاته للمجد بيرفع راياته عم يهتف بتلات كلماته الله سوريا وبشار Alleen bedoelen